قل للذي اتخذ ا ت ج ه ه م مركبا وراه دينا وارتضاه مذهبا ولمذهب ا ل أ ب ر ا ر صار مكذبا إ ن كان تابع أ ح م د متوهبا ف أ ن ا المقر ب أ ن ن ي وهابي لا ذنب لي فيما راى إ ل ا اعتماد الواحد الفرد العلي و ا ل أ خ ذ ب ا ل ق ر آ ن والنص الجلي أ ن ف ي الشريك عن الاله فليس لي رب سوى المتفرد الوهاب فهو المرجى في الشدائد والبلا وهو المؤمل إ ذ يعم ا ل ا م ت ل ا ء مالي سوى رب السماوات العلا لا ق ب ة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من ا ل أ س ب ا ب فالالتجاء لواحد أ ح د فلا ملك يلاذ به ولا من أ ر س ل او صالح ن ا د التقرب و ا ل و ل ا كلا ولا شجر ولا حجر ولا عين ولا نصب من ا ل أ ن ص ا ب وطلاسم قد اعجمت كعزيمه والعقد في خيط ولو ل ب ه ي م ة والجامعات بكاغد و ر ق ي م ة أ ي ض ا ولست معلقا ل ت م ي م ة أ و ح ل ق ة أ و و د ع ة أ و ناب أ ي ضرس وحش قلدوه ب ن ي ة في جيد مولود لهم و ص ب ي ة حرزا له من عين أ و ج ن ي ة لرجاء نفع أ و لدفع ب ر ي ة الله ينفعني ويدفع مالي و ز ي ا د ة في الدين من متشبث ب ع ب ا د ة م ع ل و ل ة متعبث لم يستند فيها بقول محدث والابتداع وكل أ م ر محدث في الدين ينكره أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب إ ن يفعلوه يقولوا من أ ر س ل ا أ و يعملوه يروا عليه معولا أ و يالفوه يجاهر بين الملا أ ر ج و ب أ ن ي لا أ ق ا ر ب ه ولا أ ر ض ا ه دينا وهو غير صواب ي و أ ق و ل للباري صفات أ ث ب ت ت و أ ع و ذ من ج ه م ي ة عنها عتت و ت أ و ل ت ب بعقولها وتعنتت وامر ايات آ الصفات كما أ ت ت بخلاف كل مؤول مغتاب لم أ ت خ ذ لي غير هذا اسوه حيث اقتبست من الائمه جدوه وجعلتها عند التمسك ع و والإسراء ة ا س ت و ا ف إ ن حسبي ق د و ة فيه مقال ا ل س ا د ة ا ل أ ق ط ا ب الاخذين من الكتاب المستني للطالبين لوجه ذي الفضل الغني الضاربين بصارم لا ينثني الشافعي ومالك و أ ب ي حني ف ت و ب ن ي ح م ل ن ت ق ي ا ل أ و ا ب ي لست المجادل م ر ة أ و ت ا ر ة كمن ابتغى علم الكلام تجاره واعتاض بالدر النفيس ح ج ا ر ة وكلام ربي لا أ ق و ل ع ب ا ر ة كمقال ذي ا ل ت أ و ي ل في ذا الباب ي لا خوض لي في آ ي ه المتشابه و أ ق و ل مهما م ر آ منا به ما قلت ت ر ج م ة أ ت ى في بابه بل إ ن ه عين الكلام أ ت ى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب فالجهم قال ب ر أ ي ه وبخلصه إ ذ قال فالاثر الصحيح بقصه والختم زينته برونق فصه هذا الذي جاء الصحيح بنصه وهو اعتقاد ا ل آ ل و ا ل أ ص ح ا ب ذا منهج السلف الذي يهجى به ليل ا ل ن ج ا ة لمن أ ت ى من بابه هدي النبي ومقتفى أ ص ح ا ب ه وبعصرنا من جاء معتقدا به صاحوا عليه مجسم وهاب ماذا ر أ و ا فيهم من ا ل أ م ر الخلل ما شاهدوا منهم على ضرب المثل إ ل ا اتباع المصطفى فيما نقل جاء الحديث ب غ ر ب ة ا ل إ س ل ا م فليبكي المحب ل غ ر ب ة ا ل أ ح ب ا ب وينوح من أ س ف على ما فاته فيما مضى وليغتنم اوقاته من قبل أ ن تدنو اليه إ وفاته هذا زمان من أ ر ا د نجاته لا يعتمد إ ل ا حضور كتاب ي متدبرا أ ح ك ا م ه بتفهم من غير تبديل وغير توهم لو كان في ديجو لليل مبهم خير له من صاحب متجهم في ب د ع ة يمشي كمشي غراب ي ف ك أ ن ه لص يدبر غ ا ر ة فيقوم حينا ثم يقعد ت ا ر ة جعل ا ل إ ل ه بمقلتيه غ ب ا ر ة مهما تلا ل ق ر آ ن قال ع ب ا ر ة أ ي إ ن ه كمترجم لخطابي فعسى ا ل إ ل ه يجود باللطف الخفي ويعيدنا بجنابه البر الوفي من شر جهمي عنيد مختفي و إ ذ ا ت ل ا ء آي الصفات يخوض في تاويله خوضا بغير حساب ي نقموا على من قال إ ن دليلنا في محكم التنزيل وهو سبيلنا ما ذاك إ ل ا قصدهم ت ش ي ن ن ا فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب ويخص أ ه ل الحق منه ب ر ت ب ة م ق ر و ن ة ب س ع ا د ة و ب ق ر ب ة ويزيل عنهم ما لقوا من كربه ويؤيد الدين الحنيف ب ع ص ب ة مستمسكين ب س ن ة وكتاب هذا العدى منهم ل ش د ة ب أ س ه م وشعار دين الله خير لباسهم دانوا به مدحل في أ ن ف ا س ه م لا ي أ خ ذ و ن ب ر أ ي ه م وقياسهم ولهم إ ل ى الوحيين خير ماب ي أ خ ذ و ا بما قد جاء من وحي السما ء ونفوا أ ق ا و ي ل ا ل غ و ا ي ة والعمى وتبراوا ممن طغى وتجهم ا لا يشربون من المكدر إ ن م ا لهم المصفى من أ ل ذ شراب ي كل له فن وهم دافنهم يستمسكون بدينهم ف ك أ ن ه م قبضوا على جمر الغضاء لكنهم قد أ خ ب ر المختار عنهم أ ن ه م غرباء بين ا ل أ ه ل و ا ل أ ص ح ا ب يتدارسون العلم في غدواتهم والذكر و ا ل ق ر آ ن في روحاتهم لا ي أ ل ف و ن الخلق في عاداتهم في معزل عنهم وعن شطحاتهم وعن الغلو وعن بناء قباب ي الذكر ديدنهم على طول المدى ومجالس التدريس تشرق بالهدى ذكرا وتوحيدا وفقها يقتدى سلكوا طريق التابعين على الهدى ومشوا على منهاجهم بصواب ب ه م دوي النحل ان يتوافروا ان خيموا في أ ر ض ه م أ و سافروا لا يخفرون ذمام قوم خافروا من أ ج ل ذا أ ه ل الغلو تنافروا عنهم فقلنا ليس ذا بعجاب لا تعجبوا منهم ومما قد جرى من كان لا يدري فليس كمن درى ذي س ل ع ة قل الذي منها شرى نفر الذين دعاهم خير الورى إ ذ لقبوه بساحر كذاب قد كان يدعى فيهم ب أ م ا ن ة ومقال صدق واجتناب خ ي ا ن ة فتنقصوه ب ج ن ة و ك ه ا ن ة مع علمهم ب أ م ا ن ة و د ي ا ن ة وصيانه فيه وصدق جواب ي علم الهدى ذاك النبي المجتبى اسرى به ا ل ب ا ر إ ل ى سبع الطباق مكرما ومبجلا ومهدبا صلى عليه الله ما هب الصبا وعلى جميع ا ل آ ل و ا ل أ ص ح ا ب